أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والذي هو من أفضل أيام الله كما ورد في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل اوس بن اوس رضي الله عنه حين قال صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي فاللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين أخي المسلم كن مع الله دائما يكن الله معك ومن كان الله معه كان معه كل شيء والله تبارك وتعالى يكون مع المؤمنين يكون مع المتقين يكون مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فما أجمل أن نتحلى بهذه الصفات الحميدة حتى نحظى بمعيه ورضوان الله تبارك وتعالى وما أجمل أن نذكر الله كثيرا وأن نجعل دائما ألسنتنا رطبة بذكر الله يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الشريف أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بشفاه ويقول ايضا انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني ومن الذكر اخوه الايمان تلاوه القران الكريم حيث اطمئنان القلوب وانشراح الصدور هذه تلاوه مباركه طيبه لسورتي الانفطار والمطففين يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعه مختار حامد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا السماء فوصارت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ the وَإِذَا الْبِحَارُ to وَإِذَا الْقُبُورُ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ان يغلق الانسان ما وراءك بي وبك الذي خلقك فسواك فعذبك في أي طورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يومَ الْقِيَامَةِ بِتْ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ذَرَا <متدرار> لَنَا فِي نَعِيمِ <معين> وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أذراك ما يوم الدين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمُّ يومئذ لِلَّهِ والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفى الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَنْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّوا Ng án yawma yakumun nasu lirab bilalami kalla inna كتاب الفجار لفي سجين وما ما سجين تاب مركوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتز أفين إذا تطلع عليه آياتنا قال قال أساطير الأعلى قلابا رانا على قلوبهم على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنما هو مع ربي يومئذ المحجوبون ثم انهم الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به هذا الذي كنتم به كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مركو يشهده المقربون إِنَّ الأبرار لفي <تصفيق> تعرف في وجوههم نظرة نعيم يشقون من رقيق نختم ختامهم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافس ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا كانوا من الذين امنوا يوم حقون إِنَّ الَّذِينَ اجرموا كَانُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا, انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قَالُوا فَكِيدِينَ وَإِذَا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَئِلَ ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِرُونَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يوظو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الواغ العظيم اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة استمعنا إخوة الايمان إلى تلاوة مباركه لسورتي فطار والمطففين تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد وكانت خير استهلال للقاء الفجر والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام،